كان العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب كان العبد الذي يضحى حزين على زلاته قلقا الكئير أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كريما أنا رات علي صحائف لام يا خوف في العبد المسيء عصيت سرعا فما لي لا أنا العبد فما للآن لا أبدن حيلا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلا ben Gündelikten Kebirim. Ben Gündelikten أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيما أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أياما ملاح حزين قل سلطتي قلقا كثيرا العبد سقيم من الخطايا وقد قبلت انتمس الطبيب انا العبد شريد ولم وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب صدته الأمان أن أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا